اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعل لكم وما تحمل من دوس ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحنا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في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 يا تجوم لا يسمعون يا تجوم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يلبيك مثل خبير يا أيها الناس.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 تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرباء إنما تودر إنما تودر الذين يخشون ربهم. وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفيقرآن دوت كوم